وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه اله الا قد قلنا اذان شططا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 لِتَ مِنهُم رُحبَ وَكَذَلِكَ بَعسْنَاهُم لتَسَ أَل بَينَهُم قالَالَ قائِلُم مِنهُم كَمْ لَ بِسْتُم قالَاوا لَ بِسنَا يَمَن أَو بَعضَيَوم قالَاوا رَبّكُمْ أَلَم بِمَا لَ بِسُْم فَبَعَسُ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فلينظر, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان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 فلا تمار فيهم الا مرائا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا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 وَُ م أُحي إلَكَ مِن كتابِ ربّكَ لا مُبَدّ للكماتاتِهِ وَلَ تجد مِن دُهِ ملتد وَصِ نَنفسسكَ م الذيينَ يدعونَ رَّهُ بالالغاداتِ والعَشهِ يريدونَ وَجههَهُ وَلا تعدُ عين كَعَم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 سَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ إِن كَانُوا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 أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فيها, يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن دُس وَإْتَبََرقِ مَُّكئينَ فِيهَا عَ الأرائِك نِعمَ الثَّوابُ وَحَسُونَة مُرتَثَقاء وَبْرِبَ لَهُم مثَ الرَّجُ لَْ جَعلنَا لِحَدهِ مَا جََّتَيْنِ مِن أَعْنَابِ وحففناهما بنخل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 وَمَا أَظُُّ السَّاعةَ قَاائِمَةَ وَل إودِتُ إى رَبّ لَأَجددًاَّ خَيرًا مِنهَا مُ قَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوِرهُ أَكَفَرْتَ بَِّذ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍِ سَُّ مِن النُطَفَ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 إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ولوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما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 لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بَشَرٌ مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء